يلي غيابك طال ماني براجيك لتنتظر يلي طال مني لو الن رسالة. أنا أعطيتك. أنا أعطيتك. أنا أعطيتك بالعمر ما يكفيك. حب غلا من انت بداله, بدالة قصيدة قصيدة الغياب يلي غيابك براجيك براجيك لو النهر زاله انا عطيتك بالعمر ما يقديك حب وغرام انته بلاقي بداله انا تعبت من الجفاف وصبري خلاص أشوفي زاد عدماله أرخاص طي عمري لاجل حبك وداريك وحالي جرال فزمن ما جراله خدا غلا قاني جاري اللي يعدك بزمن را الزمان هدي اللي بنيته بيا دي قصر الحب بعد بتعيد ما لناجيك حبنا الغلا والودينا نقطع وصاله لك نقش ما قبل دار عال و قلب يودك ويغليك مجانك قلبي يود قوي يبقى مكانك واسطي قلبي الحاله والراح من حالك عز الله يهنيك طبعي كذا من راحي مالي طبعي كذا من رأحي مالي